استا <تصفيق> اعتذر <تصفيق>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 كلٌّ يجري لأجلٍ مُسمَّ من يُدَبِّرُ الأمرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيَ وأنهارًا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يُغشِ الليل النهار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 يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيُضَاقُّ نَا تُرَابًا إِنَّ هَذَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى فاه إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله قل مر رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور انفعلوا لله شركا اخلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء ان فصالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فاحتمل السيل زبد الراب يوم ومن ما يوقدون عليه في النار بغير احليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرْجِيَاتِهِمْ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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 مؤلين كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاقد الذي ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كأي قاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟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 لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> مثل الجنة التي يعد المتقون في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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُسْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلاً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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَجِّلَ لِحُكْمِهِ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 قل كفّاب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.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 وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبونها و أولئك في ظلال بعيد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ إِذْ أَن جَاكُمْ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ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 ألم يأتكم نَبَأُ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثموذ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا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 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان فأتونا بسلطان مبين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 لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله أكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وَلَوْ مُؤنْفِسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَإِذِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ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 مِمَّا رَزَقَنَاهُم صِلَّهُ وَعَعنِيَةَم مِنْ قَبْلِ يَوْوم يَأْتِيَ وَيوفِقُ مَِّا رَزَقَنَاهُمْ صَُِّ وَلَا خلِلَال الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم وسخَّر لكم الفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ رَبِّ إِنَّهُمْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسмаيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اغفر لي ولوال ربي جعلني ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوابدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 وَأَلْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا إلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ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 وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 الإفلام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلون ويتمتعون وينهيم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرو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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فِي شيع الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونٍ وَالْجَانِّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْنٍ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونٍ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 قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا, إلا عبادك منهم المخلصين الله أكبر الله أكبر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 وأنبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم واجرون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 قال ومن يقنت من الرحمة ربي إلا الضال.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 فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جئناك بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَدَّيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ جَاثِيَةَ أُولَئِكَ قِطَاعٌ مُّصْبِحِينَ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 اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الذين آمِنَّ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا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 وَلَقَد كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا آمَنَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللهم أكبر <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أكبر أكبر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 وخلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون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 تقون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 قالكم إلى بلد لم تكونوا باليه إلا بشق الأفوس إن ربكم لراو الرحيم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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَنوَاعَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا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 أفلا تذكرون وإن تعبدون نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الله أكبر. الله أكبر.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 لا يَعْلَمُ أَجْرَ أن أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ الدَّارُ لِلْمُتَّقِينَ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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنه بما كنتم تعملون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 كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الله أكبر الله أكبر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 تَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وأنزلنا إليك الذكر لتبين لِلنَّاسِ مَا نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أن أحوى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَزَكِّرْ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 ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر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 اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب ومن الغيبة وأبصارنا من المحرمات وأموالنا من الشبهات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم معذبا فارفع عنه عذابك يا غفور يا رحيم اللهم اقبل توبتنا وهو سدد وثبت أقدامنا ما وصل السلي وصل السخي متقلوبنا اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم حرم بشرتنا ولهومنا إننا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 ولا عقيما إلا وهبته اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مشكور واجعلنا جميعا فيها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 اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم على الهدى وألف بين قلوبهم على التقوى وردهم إليك ردا جميلا ونوِّر بلدانهم بشريعتك يا قوي يا عزيز اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم إن نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنايا عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله السلام <تكلم> عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله